بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمّر قم الليل إلا قليلا نصفا أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورد للقرآن ترتيلا إن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 المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهذلهم قليلا إن لدينا أن وجحيما وطعاما ذا غصة وَعَذَابًا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يومي أجعل الولدان شيبا السماء فطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكره فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أن نك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وسلسه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله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 Inna Allah wa Huur rahim